الاستعاذة بغير الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله يعني ان الاستعاذة بغير الله نوع من انواع الشرك وفرد من افراد ومن وحدات الشرك وذلك أن الاستعاذة بالله عبادة الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية عند البدع بالقراءة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك عبادة لله جل وعلا فإذا صرفت هذه العبادة لغير الله فهي شرك يكون صارف هذه العبادة لغير الله مشرك فيها أعوذ بالله وفيه اللياذ ألوذ بالله أعوذ بالله وألوذ بالله العياذ في السلامة والنجاة من الشر واللياذ طلب الخير وكلاهما عبادة لله جل وعلا فصرفهما لغير الله شرك فقول القائل ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي هذا شرك لأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله جل وعلا شيئا فإن من جودك الدنيا وضرتها وضرت الدنيا هي الآخرة يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة ومن علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم ما بقي شيء لله هذا الشرك وهو فيما يتراء له أنه يمدح النبي ويتقرب إليه وهو يتبعد عنه وهو يغضبه عليه الصلاة والسلام بهذا القول وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عبد عليه الصلاة والسلام شرفه الله جل وعلا بالعبودية فالعبودية شرف لمن جعله الله جل وعلا عبدا له وهو سبحانه وتعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواطن كثيرة وفي أشرف المواطن سبحان الذي أشرف بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي الجن فالعبد لا يصح أن يعبد فإذا عبد المرء عبدا فقد أشرك وجعله شريكا لله في العبادة وحينئذ يكون قد كفر بالله أما الاستعاذة واللياذة بمن يستطيع أن ينفعك بشيء من أمور الدنيا فهذا سائق وجائز أن تستغيث أو تستعيذ أو تلوذ بشخص يلحقك عدو فتتدخل على قوي عزيز يستطيع منع هذا العدو عنك شخص يتسلط عليك بالسب والأذى وأنت ما تستطيع أن تقف في وجهه فتستعيذ بشخص آخر يمنعه وإنما الممنوع أن تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله واما ان تستعيذ بمخلوق في شيء يقدر عليه فلا بأس او تلوذ بمخلوق في شيء يقدر عليه فلا بأس او تستغيث بمخلوق في امر يقدر عليه فلا بأس فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نعم وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذه الآية في سورة الجن يقول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس رجال من بني آدم يستعيذون ويعوذون برجال من رجال الجن فالجن فيهم رجال وفيهم نساء وفيهم سادة مطاعون وفيهم عامة فزادوهم رهقا يخبر جل وعلا عما كان يفعله أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان المرء إذا نزل في البرية أو في مكان موحش أو حول أماكن مخوفة قال ورفع صوته أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه أعوذ بسيد هذا الوادي سيد هذا المكان من الجن من سفهاء قومه معنى هذا أنه يعني استعاذ بمخلوق بجني سيد من سادات الجن استعاذ به عن عامة الجن يقول الله جل وعلا فزادوهم رهقا فسرت كلمة رهقا بمعنى خوف وذعر وفسرت بمعنى الكبر والتكبر والتعاظم بحسب عود اللماعر فزادوهم رهقا زادوهم فيها ضميران زادوهم فيها ضمير فاعل وفيها ضمير محل نصب مفعول زاد الجن الإنس رهطا خوفا وذعرة زاد الجن زادوا الواو تكون تعود إلى الجن والضمير هم تعود إلى الإنس زاد الجن الإنس خوفا وذعرا قالوا ما دمنا ما داموا هذاء يخافون منا نشغلهم نذيهم نتسلط عليهم ما منعوهم الأذى وإنما تسلط عليهم زيادة فزادوهم رهقا زاد زاد الإنس الجن رهقا تكبرا وتعاظما يعني الإنسي بهذا القول زاد الجن تعاظم وتكبر قاصدنا الجن والإنس ما دام هذا الجن يعرف أنهم يخافون منه لأنه سيدهم وهذا الإنس يخافون منه قال زدنا سدنا الجن والإنس فتكبروا وتعاظموا في أنفسهم زاد الإنس الجن تكبرا وتعاظما فيصح أن يعود الضمير الأول إلى الفاعل إلى الجن ويصح أن يعود إلى الإنس وكذلك الضمير الثاني إذا عاد الأول إلى فئة عاد الثاني إلى الفئة الأخرى والله جل وعلا ساق هذه الآية لسب المستعذين لسبهم وذمهم بأنهم استعاذوا بمن؟ بجني ما استعاذوا بالله يعيذهم إذا استعاذ المرء بالله أعاذه وإذا استعاذ بغيره تسلط عليه زيادة قال ما داموا يخافون منا فنعذيهم أكثر وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فدلت الآية كذلك على أن في الجن رجال وفيهم نساء مثل الإنس ويجب الإيمان بوجود الجن لأنه شاعت شائعة عند بعض الناس التكذيب بوجود الجن وإذا كذب بوجود الجن كذب بوجود الملائكة كذلك وإذا كذب بوجود الجن أو بوجود الملائكة كفر بالله لأنه يكون كذب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس والله جل وعلا اقدر الجنة في الحياة الدنيا على امور لم يقدر عليها الانس يعني هم عندهم من القدرة والتصرف والتلون والانتقال من حال الى حال بسرعة ما ليس عند الانس وهم يرون الانس والإنس لا يرونهم فإنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم والجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار وفيهم مسلمون وفيهم فساق ليسوا على حد سواء والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم في حال حياته يواعدهم يوما وقتا يخرج إليهم فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ويسألونه ويعلمهم ويجيب على أسئلتهم صلى الله عليه وسلم وربما خرج إليهم ومعه بعض الصحابة فإذا قرب من المكان الذي وعدهم فيه أجلس الصحابي بعيدا عنهم ويقول له لا تبرح مكانك لا تتعدى لا تتجاوز مكانك حتى إن بعضهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمع اللغة والصوت أراد أن يتقدم ليخشى أن يحصل على النبي صلى الله عليه وسلم ضرر، أراد أن يتقدم ليساعد النبي صلى الله عليه وسلم وليحميه من هذه الأصوات التي يسمعها، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك، فجلس. فهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم نذر نذر يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى قومهم وينذرونهم وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع استجابة من الإنس لما سمعوا القرآن كما قال الله جل وعلا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ الْآيَاتِ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَمِعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وعند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله الجن أسرع منكم أو كلمة نحوها إجابة ما قرأت آية إلا قالوا ولا بأي نعمة من آلاء من آلائك يا ربنا نكذب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهم يتجاوبون مع النبي صلى الله عليه وسلم والإنس يخافون منهم وخوف الإنسي من الجني يزيد في ذعر الإنسي ويزيد في تكبر وتعاظم الجني والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله جل وعلا من كل ذي شر ولا يستعيذ بمخلوق أبدا وإنما يستعيذ بالله جل وعلا نعم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 صحابية رضي الله عنها ويقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم رجالهم ونساءهم يعخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن النساء من هي مشهورة بالعلم والفقه ويرجع إليها فيما يتعلق بالنساء وغيره من الحيض والنفاس وغير ذلك من الأحكام الشرعية لأنهن يأخذن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرسنا وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا غلبك علينا الرجال يعني أخذوك عنا ولنا حق فيك فواعدهن صلى الله عليه وسلم يأتي إليهن ويوفقهن في الدين ويجيب على أسئلتهن صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمعت من الرسول مباشرة يقول من نزل منزل أي منزل نزل في البرية نزل في قرية نزل في بيت جديد نزل في مكان ضيافة أو مستعجر في وقت طويل او قصير من نزل منزلا اي منزل فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله التامات السالمة من النقص والبريئة والبعيدة من الكذب من شر ما خلق من شر الذي خلق الله فالله جل وعلا خلق الخلق لحكمه جل وعلا بعض المخلوقات خير كله وبعض المخلوقات شر كله وبعض المخلوقات فيه خير وفيه شر وغلبة الخير فيه اكثر وبعض المخلوقات فيه شر وفيه خير وغلبة الشر اكثر فهو خير كله ولا شر فيه كالملائكة عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام والجنة ما في هذه شر إطلاقا ومن المخلوقات ما فيه شر كل شر إبليس والشياطين وغيرهم شر جبلوا على الشر ومن الناس من فيه خير وشر وشره قليل بالنسبة لخيره ومن الناس بالعكس من فيه شر وخير وخيره قليل بالنسبة لشره شر أكثر فهم سائر بن آدم منهم من ميله الى الملائكة روحه روح طيبة وفيه خير ومنهم من فيه شر وفيه خير لكن شره اكثر وخلق الله جل وعلا لحكمه ما في شر الخلق المنسوب الى الله جل وعلا ما يقال هذا شر لأن الله جل وعلا أوجد من أوجد لحكمة حتى وإن كان في شر للناس لكن إيجاده في حكمة فمثلا إبليس هو نفسه شر وخلق الله جل وعلا له فيه خير ما يخلق الله جل وعلا شرا محد والخلق خلق الله جل وعلا كله لا خالق سواه سبحانه وتعالى فهو الخالق خالق الخير وخالق الشر لكن الخلق المنسوب إلى الله جل وعلا في الشر ليس فيه شر فيه خير قد يقول قائل ما هو الخير الذي في إبليس خلقه الله تقول لحكمها وفيه خير نعم فيه خير عظيم لو خلق إبليس يقوم على من الجهاد يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل الحب في الله والبغض في الله يحصل الولى والبراء يجتهد الأخيار في معصية إبليس يتقربون إلى الله جل وعلا بالطاعات العظيمة فالله جل وعلا خلقه لحكمه وخلق الله جل وعلا لإبليس خير وإبليس نفسه شر هو نفسه شر وخلق الله جل وعلا له فيه مصالح عظيمة وسوسة للناس بالذنوب والمعاصي ثم يستغفرون فيغفر الله لهم هذا خير لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون في يستغفرون لهم لولا الذنوب ما وجدت آثار لوصف الله جل وعلا بأنه الغفور الرحيم صار ما في عاد يستحق أن يغفر له لأن كل الناس على الطاعة والمغفرة للمعصية فالخلق المنسوب إلى الله جل وعلا خير والمخلوق قد يكون فيه شر ويكون كله شر نفسه لكن الله جل وعلا خلقه لحكمه ولخير وهكذا سائر مخلوقات الله جل وعلا فيها مصالح وفيها خير وقد يوجد فيها ضرر على بعض الأشخاص لكنه بسيط مغتفر بالنسبة للمصلحة العامة المطر خير ورحمة ونعمه وعطاء ورزك ألا يتضرر به بعض الناس يتضرر به الشمس فيها خير وفيها مصلحة وفيها حياة للآدميين وللنبات وللحيوانات ألا يحصل فيها شيء من الضرر يحصل فيها فحينئذ نقول الخلق المنسوب إلى الله جل وعلا فيه خير وحكمة ما يخلو لأن الله جل وعلا حكيم عليم ما يخلق الخلق بلا حكمة لكن قد يكون هذا المخلوق فيه ضرر وخلقه ترتب عليه مصالح عظيمة ما المراد بكلمات الله كلمات قول الله جل وعلا قد يقول قائل ألا تقولون لا يجوز الاستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته فكيف جاز الاستعاذ بكلمات الله التامات نعم نقول جاز الاستعاذ بكلمات الله كلمات الله ما هي كلام الله جل وعلا منه القرآن ومنه التوراة والإنجيل والزبور وما تكلم الله جل وعلا به وكلامه جل وعلا صفة من صفاته مثل ما تستعيذ بالسميع والبصير والعليم تستذعيذ بكلام الله جل وعلا وهذا الحديث مما يستدل به على أن القرآن ليس بمخلوق خلافا لأقوال المعتزلة والجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق فهذا الحديث وامثاله وكثير من الأدلة ترد عليهم وقد امتحن المسلمون في زمن من الأزمنة في عهد المأمون امتحنوا بالقول بخلق القرآن سيطر عليه المعتزلة وعلماء الضلال فألزم الناس بأن يقولوا بخلق القرآن هذه من الفتن التي تحصل في بعض الأزمنة فحبس العلماء على